دخل الجنة ولم يركع ركعه في مكان آخر كانت امرأة تضمد جراح أخيها الذي يدعى عمرو بن أقيش وعمر هذا لم يكن ساعة المعركة مسلما بل لم يكن في المدينة كان قد ربح مالا ربويا في الجاهلية فكره أن يسلم حتى يأخذه سافر لأخذه فلما عاد إلى المدينة سار بين بيوتها وتلفت في شوارعها فوجدها خالية إلا من النساء والأطفال والمنافقين فسأل أين فلان ابن فلان؟ أين بنو عمي؟ قالوا بأحد أنف أن يظل بين المنافقين الجبناء وتاق إلى التوحيد في ساعة الشدة فأخذ أداة الحرب وركب راحلته وتوجه نحو أرض المعركة ويبدو أنه وصل في بدايتها لأنه عندما أقبل رآه المسلمون فرفضوا مشاركته رغم قلتهم وقالوا إليك عنا يا عمر قال إني قد آمنت فرحبوا به وقاتل معهم حتى جرح ونقل لتمرضه أخته فمر سعد بن معاذ فقال لأخته سليه حمية لقومك وغضبا لهم أم غضبا لله عز وجل قال بل غضبا لله عز وجل ورسوله وبعد ساعات استشهد فدخل الجنة وما صلى لله صلاة كانت أرض أحد دروسا كانت مفعمة بالكرامات والمشاعر ها هو عامر بن أبي حنظلة الشاب العريس الذي انسل من فراش عرسه صبح أحد وودع عروسه وحبيبته يوم لقائها لتتابعه بنظراتها ودموعها وهو يلتحق بجيش الإسلام ليشق صفوف الوثنيين حتى اخترقهم وظفر بقائدهم بزعيمهم أبي سفيان بن حرب فشدك الصقر ليجهز عليه وقبل أن يصل سيفه إلى رقبته إذ برجل يقال له شداد بن شعوب يفاجئه بضربة أيمت عروسة لكنها زفته إلى أعراس الجنة بطريقة فريدة بطريقة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يتساءل عن سر ذلك الفتى. حين رأى صلى الله عليه وسلم الملائكة تتولى تغسيله فقال إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة فسلوا صاحبته رفرفت روح الفتى ونجى أبو سفيان من سوء الخاتمة وشعر بأن الأمر إن طال فستحل كارثة فهؤلاء المسلمون يقبلون على الموت كما يتشبث أصحابه بالحياة أصحابه الذين تعبوا وخسروا أكثر من سبعين وثنيا لذا بدأ جيشه بالتراجع إلى معسكرهم ليتوقف القتال ويهدأ المكان وتصفو الأجواء لكنه لوثها بصراخه قائلا أعله بل أعله بل كلمات تضج منها السماوات والأرض ظل يرددها حتى حتى عمر في ظلال السيرة أحبتنا الكرام انتهت هذه المجموعة وحتى لقائنا في المجموعة التالية نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع قام بإعداد هذه المادة الأستاذ محمد الصوياني تقديم حمد ابن محمد الدريهم تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان وتقبلوا تحيات مؤسسة النجاشي للبرمجيات المملكة العربية السعودية الرياض لطلبات التوزيع الخيري يرجى الاتصال بالأرقام التالية الهاتف صفر واحد واحد أربعة أربعة ستة ستة ستة الجوال صفر خمسة صفر ثلاثة أربعة أربعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.